الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين رشوان سعيد جمال حماد الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى مولانا الإمام من شرح المسألة السادسة من مسائل الآية الرابعة والستين من سورة البقرة وكانت حول قوله تعالى بما ينفع الناس فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن معناها أيب بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم وبين أنه بركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا ثم أورد قول بعض من طعن في الدين قائلا للمسلمين إن الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين ذكر التواب المصلحه للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك فقيل له في قوله تعالى بما ينفع الناس فاتح الله عليك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع من القرطبي سبحان الله الحمد ولا حول لا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المسألة السابعة يا إخواني قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من يعني بها الأمطار التي بها إن عاش العالم وإخراج النبات والأرزاق وجعل منه المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله كما قال تعالى فأسكنناه في الأرض المسألة السامنة قوله تعالى وبث فيها من كل داب أي فرق ونشر ومنه قوله تعالى كالفراش المبثوث، وقوله تعالى دابة تجمع الحيوان كله وقد اخرج بعض الناس الطير وهو مردود قال تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فان الطير يدب على رجليه في بعض حالاته قال الاعشاء دبيب قتل بطحاء في كل من هلي وقال علقمة بن عبده صواعقها لطيرهن دبيب المسألة التاسعة قوله تعالى وتصريف الرياح تصريفها ارسالها عقيما وملقحة وسرًا ونصرًا وهلاكًا وحارة وباردة ولينة وعاصفة وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمالا وضبورا وضبا ونكباء وهي التي تأتي بينما هبى ريحين وقيل تصرفها ان تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك ويصرف عنهما ما يضر بهما ولا اعتبار بكبر القلاع ولا بصغرها فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا لا صدمت القلاع واغرقت والرياح جمع ريح سميت به لانها تاتي بالروح غالبا روى ابو داود عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعداب فإذا رايتموها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعيذ بالله من شرها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن المعنى أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح والإضافة من طريق الفعل والمعنى أن الله تعالى جعلها كذلك وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالضبور وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الأحزاب فقال تعالى فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ويقال نفس الله عن فلان كربة من كرب الدنيا أي فرج عنه وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أي فرج عنه وقال الشاعر كأن الصباريح إذا ما تنسمت على كذ مهموم تجلت همومها قال ابن الأعربي النسيم أول هبوب الريح وأصل الريح روح ولهذا قيل في جمع القلة أرواح ولا يقال أرياح لأنها من ذوات الواو وإنما قيل رياح من جهة الكثرة وطلب تناسب الياء معها وفي مصحف حفصة وتصريف الأرواح المسألة العاشرة قوله تعالى وتصريف الرياح قرأ حمزة والكسائي الريحي على الإفراد وكذا في صور الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والروم وفاطر والشورى والجاثية لا خلاف بينهما في ذلك ووافقهما ابن كثير في الأعراف والنمل والروم وفاتر والشورى وأفرد حمزة الرياح لواقح وأفرد ابن كثير وهو الذي أرسل الرياح وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع والذي ذكرناه في الروم هو الثاني الله الذي يرسل الرياح وخلاف بينهم في قوله تعالى الرياح مبشرات وكان أبو جعفر يزيد بن القاقع يجمع الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن سوى تهوي به الريح وقوله الريح العقيم فإن لم يكن فيها ألف ولام أفرد فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن نحو الرياح مبشرات والريح العقيم فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رياح فأفردت مع الفلك في سورة يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب المسألة الحادية عشرة قال العلماء الريح تحرك الهواء وقد يشتد وقد يضعف فاذا بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة الى سمت القبلة قيل لتلك الريح الصبا واذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكان ذاهبة الى تجاه القبلة قيل لتلك الريح الدبور وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال ولكل واحدة من هذه الرياح طبع فتكون منفعتها بحسب طبعها فالصبى حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا ورتب فيه النشي والنمو فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها وياخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان فإذا انقضى الربيع تلاح الصيف الذي هو مشاكل للربيع في احدى طبيعتيه وهي الحرارة ومباين له في الاخرى وهي الرطوبه لان الهواء في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعه في الربيع فاذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في احدى طبيعتيه وهي اليبس ومباين له في الاخرى وهي الحرارة لان الهواء في الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير الى حال للدخار فتقطف الثمار وتحصد الاعناب فاذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في احدى طبيعتيه وهي البرودة ومباين له في الاخرى وهي اليبس لان الهواء في الشتاء بارد رطب فتكثر الامطار والثلوج وتهمد الارض كالجسد المستريح فلا تتحرك الا ان يعيد الله تبارك وتعالى اليها حرارة الربيع فإذا اجتمعت مع الرطوبه كان عند ذلك النشأ والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه إلا أن الأصول هذه الأربعة فكل ريح تهب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكب المسألة الثانية عشرة يا إخواني قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء وسحبت زيلي سحبا وتسحب فلان على فلان أي اشترأ والمسخر المذلل وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق والأول أظهر وقد يكون بماء وبعذاب ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرطبي